هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكرا؟ إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج النبات له، أمشاج النبات له، فجعلناه سميعا بصيرا. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا. إن أعطينا للكافرين سلاسل وأغلال وسعيل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 نريد منكم جزاء اولا شكورا اننا نخاف الرب يوما عبوسا قمطريرا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر وذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا وجزاهم بما صدروا جنه وحريرا متكئين فيها على الارائك النّاس لا يرون فيها.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 أو كان سعيكُم وكان سعيكُم مشكورا إن هذا كان لكم جزاء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 يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوم ثقيل نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبدلا إن هذه تذكرها فمن شاء اتَّقِ اللَّهَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ يُدْخِلُ في يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا